و ه و ع ب ا ر ة عن ا ل م ج م و ع ة ا ل أ و ل ى من شرح موطا ل إ م الامام م م ا ك بن أنس ل ل س ا عليكم ورحمة ل ل ل ه وبركاته ا ح د لله ل ل رب ا ا ع مالك ي ن صلى ل وسلم ه و ب ا ر على ع بن د ه ورسول ب ي ن ا محمد م وصحبه وعلى ع آله أ ج ي ن تقول تأكل تأخذ أخوات قليل ولداها الربوي عرضوا يعطوها ولكن يعملان هل مالهما مال عليه مال من أم من ببنك على كل حال إ ذ ا كان المال كله من الرباء لا يخالطها مال حلال فلا يجوز ا ل أ ك ل منه م والعيش على أ و س ا خ الناس وتكفف الناس و ا ل أ خ ذ م صدقات الناس أ ف ض ل من أ ن يبنى الجسد على السحر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة يقول هل إ ذ ا أ د ر ك ن ا ل ص ب ه صليت ر ك ع ة الوتر فقط يحسب لي قيام ل ي ل ة أ م لا بد من الشر يكفي ا ل ر ك ع ة لمسمى الوتر أ م ا قيام ل ي ل ة فلا يحسب قيام ل ي ل ة لا يحسب بمجرد ر ك ع ة نعم ن م ا الوتر يدركه من صلى ركعه قبل طلوع الفجر لماذا خص النبي أ ب ا ه ر ي ر ة و أ ب ا ا ل د ر د و ابا ضرب ا ل ص ل ا ة قبل النوم ل أ ن ك أ ن ه ل ح ظ عليهما انهما يغلب على الظن أ ن ه م ا لا يستنقضا في آ خ ر الليل إ ذ ا كان الذي يوتر ليس من عادته الوتر ف أ ر ا د يوما أ ن يوتر بعد الفجر أ ك ا ن له ذلك أ م يشترط ان يكون من الذين اعتادوا على الوتر فنام عن و ت ر ه ف أ و ت ر فجرا القضاء لمن عنده أ د ا ء الذي يؤدي الوتر ثم يفوته يقضيه اما الذي لا يؤديه في وقته يقضي إ ي ش ماذا يقضي الذي ليس عنده شيء يؤديه لكن إ ذ ا ندم أ ن ه ما أ و ت ر في ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة وقال هذه أ ق ر ب ليله ويمكن قضاء وترها بعد ارتباع الشمس ص ل ى ما كتب له شفعا أ ر ب ع ركعات ست ركعات ثمان عشر أ ك ث ر لا باس شاء الله ت ع من ر ا ج ع في الوتر و ص ل ه أ م فصله الوتر على حسب ركعات ان كان يريد أ ن يوتر باحدى ع ش ر ة فيفصل يسلم من كل ركعتين و إ ن كان يريد أ ن يوتر بتسع فبسلام واحد يجلس بعد ا ل ث ا م ن ة ولا يسلم ان كان يريد أ ن يوتر بسبع بسلام واحد بخمس بسلام واحد بثلاث وهكذا كيف استدل البعض لهذا الحديث على عدم كفر تارك ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه علقه ب ا ل م ش ي ئ ة علقه ب ا ل م ش ك ل ة يقول لو كان الرجل ساكنا بمفرده فهل ت ح ر ق نحرك داره فيها على كل حال هذا ا ل أ م ر لي ولي ا ل أ م ر إ ذ ا ر أ ى أ ن هذا المنكر شاع في الناس و لا يمكن القضاء عليه إ ل ا ب م هم به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و جزم ب أ ن ا ل ع ل ة م ن ت ف ي ة لا يوجد فيه نساء و لا ذ ر ي ة له ذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام أ خ ر ج و ا المشركين من ج ز ي ر ة العرب هل ا ل أ م ر يقتضي الوجوب نعم يقتضي الوجوب فهل إ ن كان ا ل أ م ر يقتضي الوجوب فالشعب المسلم آ ث م هذه ا ل أ م و ر م ر ب و ط ة ب و ل ا ة ا ل أ م و ر هذا ا ل أ م ر مربوط ب و ل ا ة ا ل أ م و ر وليس ل ع ا م ة الناس هناك أ م و ر تختص ولي ا ل أ م ر وهناك أ م و ر تختص أ ف ر ا د الناس ب أ ع ي ا ن ه م فمثل هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة لمن يلي أ م ر ا ل ع ا م ة يقول إ ذ ا كان شخص يصلي قيام الليل فلما وصل إ ل ى ص ل ا ة آ خ ر ر ك ع ة سمع ا ل أ ذ ا ن فهل ي ب د أ فيها أ م يقضيها على كل حال مع ما يقال ب أ ن التوقيم متقدم على الوقت فلا مانع من أ ن يصلي ركعه ة لا سيما مع وجود من يقضي الوتر بعد طلوع الفجر من السلف وقد عرفناه يقول هل إ ذ ا صلت ا ل م ر أ ة ج م ا ع ة يكتب لها أ ج ر سبع و عشرين ص ل ا ة ا ل أ ص ل أ ن ا ل ج م ا ع ة على الرجال و أ ن ا ل م ر أ ة صلاه ت البيت هي افضل لها بيتها خير لها فلا يكتب لها سبعه وعشرين د ر ج ة والله على حسب المصلحه م ت ر ت ب على ذلك من قالوا ف ر ادم يكسلون أ و يصلون صلاه على غير وجه المطلوب و ا ل ج م ا ع ة ا ن ش ط ل ه م يقول الجماعه افضل وهكذا ما هي ا ل ص ل ا ة التي أ ح ر م بعدها النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وهل هي ح ج ة ل ص ل ا ة ا ل إ ح ر ا م هذا ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى في كتاب المناسك و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ح ر م بعد أ ن صلى ركعتين ص ل ا ة الظهر و س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى في المناسك هل يجوز أ ن أ ص ل ي في البيت ل أ ن المسجد أ ب ع د مني شان ابعد مني يعني بعيد منه و لا أ س م ع ا ل أ ذ ا ن إ ذ ا لم تسمع ا ل أ ذ ا ن فلك ر خ ص ة لك ممدوحه لكن إ ذ ا ا ت ك ب ت ا ل ع ز ي م ة و تجشمت المصاحب و جئت إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف أ ب ش ر و أ م ن خيرا إ ن شاء الله تعالى من ر ا ج ح في م س أ ل ة قضاء س ن ة الفجر يجوز قضاؤها بعد ا ل ص ل ا ة ل أ ن النبي ع ل ي الصلاه و س ل ا م أ ق ر من قضاها ويجوز أ ي ض ا قضاؤها بعد ارتفاع الشمس والله أ ع ل م صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اجز ي شيخنا عنا خير الجزاء ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى باب ا ل أ م ر بالوتر عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ص ل ا ة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الليل مثنى مثنى ف إ ذ ا خشي أ ح د ك م الصبح صلى ركعه و ا ح د ة توتر له ما قد صلى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز إ ن رجلا من بني ك ن ا ن ة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكن ابا محمد يقول إ ن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إ ل ى عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رائح إ ل ى المسجد ف أ خ ب ر ت ه بالذي قال أ ب و محمد فقال ع ب ا د ة رضي الله تعالى عنه كذب أ ب و محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة ومن لم ي أ ت ي بهن فليس له عند الله عهد إ ن شاء عذبه و إ ن شاء ادخله ا ل ج ن ة أ مالك عن ابي بكر بن عمر عن سيد ع بن يسار قال كنت أ س ي ر مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق م ك ة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت ف أ و ت ر ت ثم أ د ر ك ت ه فقال لي عبد الله بن عمر أ ي ن كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت ف أ و ت ر ت فقال عبد الله أ ل ي س لك في رسول الله و س و ه فقلت بلى والله فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير عن مالك عن ي ح ي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أ ن ه قال كان أ ب و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ ت ي فراشه أ و ت ر وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوتر آ خ ر الليل قال سعيد بن المسيب أ م ا أ ن ا ف إ ذ ا جئت فراشي أ و ت ر ت عن مالك إن انه َّ بلغه َََُ ان َّ رجلا ًَُ سال ََ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الوتر ِ اواجب ِ له فقال عبد الله بن عمر َ قد اوتر َ رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون ع مالك إن انه بلغه أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أ ن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أ ن ينام ومن رجا ا يستيقظ آ خ ر الليل فليؤخر وتره ع مالك عن نافع انه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ب م ك ة والسماء م غ ي م ة فخشي عبد الله الصبح ف أ و ت ر ب و ا ح د ة ثم انكشف الغي ب ف ر أ ى ا ن ع ل ي ه ليلا فشفع ب و ا ح د ة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أ و ت ر ب و ا ح د ة ع مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان و ا يسلم بين الركعتين و ا ل ر ك ع ة في الوتر حتى ي أ م ر ببعض حاجته ع مالك عن ابن شهاب إن, ان سعد بن أ ب ي و ق ا س رضي الله تعالى عنه كان يوتر بعد ا ل ع ت م ة ب و ا ح د ة قال مالك رحمه الله وليس على هذا العمل عندنا ولكن أ د ن ى الوتر ثلاث عن مالك عن عبد الله بن دينار ع ن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقول ص ل ا ة المغرب و ت ر ص ل ا ة النهار قال مالك رحمه الله من اوتر ى و ل الليل ثم نام ثم قام فبدله أ ن يصلي فليصلي م ث ن ا م ث ن ا فهو أ ح ب ما سمعته الحمد العالمين لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى س ل م مبارك عبده ب ورسوله ن ن ي اله محمد و ع ى آ ل وصحبه اجمعين يقول رحمه الله تعالى باب الامر أ م ر ب ل ل و ت ر ا أ بالوتر جاء ا ل أ م ر به أ و ت ر و ا ه ل ا ل ق ر آ ن يعني يا اهل ا ل ق ر آ ن أ و ت ر ت ف إ ن الله و ت ر والخلاف في حكمه معروف عند أ ه ل العلم الجمهور على أ ن ه سنه مؤكده و أ و ج ب ه ا ل ح ن ف ي ة ل ل أ م ر يقول بن حجر في الفتح الباري يقول إ ن البخاري رحمه الله لم يتعرض لحكمه, لم يتعرض لحكمه لكن م يتعرض ل ح م ه ل ك افراده ب ت ر ج م ة عن أ ب و ا ب التهجد و التطوع يقتضي أ ن ه غير ملحق بها عنده لكن في هذا ما يدل على و ج و ب كون أ ف ر د ه ب ت ر ج م ة غير التطوع و التهجد لا يعلم ا و ج و ب و إ ن م ا يفرد الاختلاف في ا ل ص ف ة و ل أ ن ه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع يقول ولولا أ ن ه أ و ر د الحديث الذي فيه ي ق ا ع ه على ا ل د ا ب ة لكان في ذلك إ ش ا ر ة الى انه يقول بوجوبه ت ر ج م البخاري ر ح م والباب والوتر على ا ل د ا ب ة والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يفعل ف ر ي ض ه على ا ل د ا ب ة إ ذ ن الوتر ليس ب ف ر ي ض وعلى كل حال ليس في ت ر ج م ة البخاري وفي إ ف ر ا د ه ما يوحي ولا يشم منه الوجوب ل أ ن ا ل إ ف ر ا د لا يقتضي الوجوب لكي نرجح عدم الوجوب بكونه ف ع ل ه على ا ل د ا ب ة ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن التين أ ن ه مختلف في الوتر في س ب ع ة أ ش ي ا ء وزاد عليها ابن حجر أ ش ي ا ء حتى بلغت س ت ة عشر مساله اختلف فيها في الوتر وهي أ ش ب ه ما تكون بعناصر لمن أ ر ا د أ ن يكتب في الوتر مثلا اختلف في الوتر بسبعه اشياء في وجوبه هذا العنصر ا ل أ و ل المساله خلافيها في وجوبه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ و الشيء الثاني اختلف في عدده والخلاف في وجوبه في م ا د ة ع ل م ي ة والاختلاف في عدده أ ي ض ا كذلك الشيء الثالث اشتراط ا ل ن ي ة فيه الرابع اختصاصه ب ق ر ا ء ة يعني هل ي ق ر أ فيه بصور وايات م ع ي ن ة أ و ي ق ر أ فيه ما تيسر الخامس اشتراط شفع قبله هل يشترط أ ن ي أ ت ي بركعتين أ و أ ر ب ع ركعات م ش ف و ع ة ثم يوتر أ و أ ن ه يسرد واحده او ث ل ا ث ة او خ م س ة او سبعه او تسعه بدون شفع وفي آ خ ر وقته ومن المسائل التي اختلف فيها صلاته في السفر على الدابه و أ ض ا ف ابن حجر شيئا ثامنا وتاسعا إ ل ى آ خ ر ه في قضائه هل يقضى الوتر أ و لا يقضى في القنوط فيه هل يقنت في الوتر أ و لا يقنت في محل القنوط منه فيما يقال فيه يعني في القنوط وفي فصله ووصله هل ي ص ل ب ش ه د واحد او باكثر بسلام واحد او أ ك ث ر وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود وفي أ و ل وقته وفي كونه أ ف ض ل التطوع أ و التطوع أ ف ض ل منه أ و خصوص ركعتي الفجر أ ف ض ل منه وهو أ ف ض ل مما ن عداها المقصود ان هذه سته ع ش ر ة م س أ ل ة مسائل خ ل ا ف ي ة كلها م ت ع ل ق ة بالوتر وتصلح أ ن تكون عناصر لبحث في الوتر عن ا البحث الود ص ر حدثني يحيي في عبد ن عن نافع مالك ع الله بن دينار كلاهما مولى بن كلاهما مولا عمر عن عبد الله بن عمر بن أن الله رجلا قال الحافظ لم أ ق ف على اسمه وقع و في المعجم الصغير ل ل ط ب ر ان ي أن السائل هو ابن عمر نفسه وعند النسائي أ ن ه رجل من أ ه ل الباديه ان رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ص ل ا ة الليل تعيين المبهم هل هو من ا ل أ ه م ي ة بحيث يتتبع ويبحث عنه ولا ما ل د ي رجل ابن عمر و غير ابن عمر مقصود السؤال والجواب أ ح ي ا ن ا يترتب عليه فاكر احيانا نعرف تاريخ الخبر وهل هو ناسخ او منسوخ من م ح ر ف ة السائل نعم عن ص ل ا ة الليل فقال كيف ص ل ا ة الليل ه ذ ه ر و ا ي ة عند البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الليل مثنى مثنى ص ل ا ة الليل مثنى مثنى استدل بمفهومه على أ ن ا ل أ ف ض ل في ص ل ا ة النهار أ ن تكون أ ر ب ع ا ً من أ ي ن قل استدل بمفهوم من, من على أ ن ا ل أ ف ض ل في ص ل ا ة النهار أ ن تكون أ ر ب ع ا ً ووعن ا ل ح ن ف ي ة و إ س ح ا ق و تعقب ب أ ن ه مفهوم لقب مفهوم لقب ايش معنى مفهوم لقب نعم اسم أ و لقب أ و كن يهما و اشبه وهو غير ح ج ة عند ع ا م ة اهل ع ل م هذا لا يحتج به عند ع ا م ة اهل العلم عليه لوازم ب ا ط ل ة وعلى ا ل أ خ ذ به فلا يحصر العدد ب أ ر ب ع وحينئذ لا, لا يتم الاستدلال يعني على سبيل التنزل ص ل ا ة الليل م ث ن ا م ث ن ا يقول ا ل ا ث ر ن عن أ ح م د الذي اختاره في ص ل ا ة الليل مثنى مثنى فان صلى بالنهار اربعا فلا ب أ س هذا نقل ا ل أ ث ر م عن ا ل إ م ا م أ ح م د وتقدم نقل الترمذي عنه و عن الشافعي أ ن ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى نعم هذا تقدمت ف إ ذ ا خشي أ ح د ك م خشي يعني خاف أ ح د ك م فوات وقت الوتر بطلوع الصبح و س ي أ ت ي ما في هذا قد استدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر ف إ ذ ا خشي أ ح د ك م الصبح صلى ر ك ع ة و ا ح د ة توتر لما قد صلى دل على أ ن طلوع الصبح هو ن ه ا ي ة وقت الوتر استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر و أ ص ر ح منه ما رواه ابو داود و ا ل ن س ا ء وصححه ب ع و ا ن ه وغيره من حديث ابن عمر وفيه ف إ ذ ا كان الفجر فقد ذهب كل ص ل ا ة الليل والوتر وفي صحيح ابن خ ز ي م ة عن أ ب ي سعيد من أ د ر ك ه الصبح ولم يوتر فلا وتر له فلا و ت ر له و س ي أ ت ي من السلف من أ و ت ر بعد الصبح ي أ ت ي في متن الكتاب إ ن شاء الله تعالى وحدثني عن مالك بن نهر بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ عن عبد الله بن م ح ي ر ي ان رجلا من بني كنان يدعى المختجي المختجي ه و المختجي بفتح الدال وكسرها منسوب إ ل ى م خ ت ج بن الحارث قال ابن عبد البر هو مجهول سمع رجلا بالشام يكنى ابا محمد يكنى يكنى م ش مقتضى ذلك أ ن يكون المصدر يكنى ت ك ن ي ة ويكنى ك ن ي ة ف إ ذ ا قلنا أ ب و محمد كنيته ولا تكنيته وجمعه كنى كنيه جمعه كنى ومصنفات في الباب كلها على هذا كنى ا ل أ س م ا ء و الكنى يكنى أ ب و محمد ا ل أ ن ص ا ر الصحابي يقول إ ن الوتر ي واجب ان الوتر واجب به قال ابن ا سيبه ج ا ه د اضحاك لكن قال ابن عبد البر القول ب أ ن الوتر س ن ة وليس بواجب يكاد أ ن يكون إ ج م ا ع ا لشذوذ الخلاف فيه لشذوذ الخلاف فيه فقال المخدجي فرحت و إ ل ى ع ب ا د ة بن الصامت بن قيس الانصاري فاعترضت له تصديت له وهو في طريقه إ ل ى المسجد ف أ خ ب ر ت ه بالذي قال أ ب و محمد فقال عبادته كذب ابو محمد كذب يعني أ خ ط أ وهم غلط ل أ ن ه م يطلقون الكذب و ي ر د و ن به ما ليس ا ل م ق ص و د سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد استدل بمفهوم العدد بمفهوم العدد والعدد له مفهوم في ا ل أ ص ل إ ل ا إ ذ ا دل الدليل على إ ل غ ا ئ ه استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين م ر ة من هذا المفهوم ملخص ل أ ن المفهوم لو استغفر لهم واحد و سبعين م ر ة يغفر لهم لا يغفر ل ه خمس صلوات كتبهن الله فرضهن الله عز و جل على العباد لا سواهن فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن وهذا ا ح ت ر ا ز عن السهو والنسيان وما أ ش ب ه ذلك ل أ ن من تركهن أ و ضيع منهن استخفافا أ م ا من ترك أ و ضيع شيئا منهن نسيانا او سهوا ف إ ن ه لا شيء من نام عن ص ل ا ة او نسيها فليصليها إ ذ ا ذكر ليس في النوم تفريط استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة يعني عهد أ و ج ب ه الله على نفسه و لا يجب على الله شيء لكن هو التزم بذلك جل و علا أ ن يدخله الله ج ن ة يعني مع السابقين أ و من غير عذاب و من لم ي أ ت ي بهن على الوجه المطلوب شرعا أ و لم ي أ ت ي بهن ب ا ل ك ل ي ة كما قال بعضهم فليس له عند الله عهد إ ن شاء عذبه عدلا و إ ن شاء أ د خ ل ه ا ل ج ن ة رحمه و فضلا من لم ي أ ت ي بهن من لم ي أ ت ي بهؤلاء الصلوات الخمس تحت ا ل م ش ي ئ ة كما دل عليه هذا الخبر و ه و محمول عندما يقول بكفر تارك ا ل ص ل ا ة من لم ي أ ت ي بهن على وجه مطلوب أ م ا الاتيان بهن فلا بد منه ليكون تحت ا ل م ش ي ئ ة و إ ذ ا لم ي أ ت ي بهن ب ا ل ك ل ي ة فانه حينئذ يكفر و لا يكون تحت ا ل م ش ي ئ ة هذا على قول من يقول بكفره أ م ا الذين لا يقولون بكفر تارك ا ل ص ل ا ة فهو على بابه ومن لم ي أ ت بهن يعني ب ا ل ك ل ي ة فقد استدل به من لا يرى كفر تارك ا ل ص ل ا ة والمرفوع حديث ع ب ا د ة المرفوع و خ ر ج عند احمد وابي دود ا والنسائي ب م ا ج ه من طريق مالك و ص ح ب ه بن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيره ثم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي بكر ا ب ن عمر قال محجر لا يعرف اسمه عن سعيد بن يسار المدني قال كنت أ س ي ر مع عبد الله بن عمر بطريق م ك ة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت يعني عن دابتي ف أ و ت ر ت على ا ل أ ر ض ثم أ د ر ك ت ه يعني لحقت به فقال لي عبد الله بن عمر أ ي ن كنت يعني لماذا تخلفت فقلت له خشيت الصبح يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهايه اوتر فنزلت ف أ و ت ر ت فقال عبد الله أ ل ي س لك في رسول الله أ س و ة لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنه هو ا ل أ س و ة للجميع لجميع أ ت ب ا ع ه عليه الصلاه والسلام أ ل ي س لك في رسول الله أ س و ة وفيه إ ر ش ا د وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن ب ا ل أ س ل و ب المناسب كما هنا فقلت بلا والله فيه على ج و ز الحلف ولم لا ا ا س ت ح ل ا ف على ا ل أ م ر المهم ولا يعارض هذا قوله تعالى فلا تجعل الله عرضه ل إ ي م ا ن ك هذا في غير ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة قد ثبت عليه الصلاه والسلام أ ن ه حلف والذي نفسي بيده كثير يقول هذا و س ي أ ت ي شيء من هذا إ ن شاء الله تعالى فقلت ب ل ا و الله فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر على البعير كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر على البعير حديث مخرج في الصحيحين و غيرهما باب الوتر على ا ل د ا ب ة للمخاري و هذا صارف ل ل أ م ر بالوتر ل أ ن ه جاء مو به صارف ل ل أ م ر بالوتر من الوجوب ا ل الاستحباب لما ثبت أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يصلي ف ر ي ض ة على الدابه و لو كان الوتر واجبا ما ص ل ى ه على الدابه ا ل ح ن ف ي ة يمكنهم الانفصال من هذا الصارف ب أ ن يقولوا كان ليصلي ف ر ي ض ة و نحن نقول الوتر الوتر ليس بفرض و إ ن م ا هو واجب و إ ن م ا هو واجب نعم الرسول لا يصلي ف ر ي ض ة لكن لا يمنع ان يصلي الواجب كالوتر لما عرف من الفرق بين الفرض و الواجب عنده ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة و المقصد و ب ذ ل ك ا ل ن ا ف ل ة و كان لا يصلي ا ل ف ر ي ض على ا ل د ا ب ة عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو مخصوص بحال السفر و كان أ ن س رضي الله عنه لا يرى مانع م ن أن يصلي ا ل إ ن س ا ن ا ل ح ض ر ه على ا ل د ا ب ة ا ل ن ا ف ل ة سواء كانت راتبه او م ط ل ق ة كانت راتبه و خ ش ي ة فواتها و شل مانع أ ن يصلي على ا ل د ا ب ة ل أ ن مبنى النوافل على التخفيف أ ح س ن من كونها تفوت و إ ن كانت ل ن ا ف ل المطلق فالمتطوع أ م ي ر نفسه له أ ن ي ص ل ه جالس و له أ ص ل كونه صلى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في السفر نعم هو قيد معتبر عند الجمهور عند جماهير ا ل ع ل م قيد معتبر النافله لا تصح في الحذر عند الجمهور ع ل ى ا ل د ا ب ة لكن من يقول ب ا ل ص ح ة ا ل ن ا ف ل ة مطلق على ا ل د ا ب ة لا سيما خ ش ي ة فوت ا ل ن ا ف ل ة ا ل ر ا ت ب ة أ و أ ر ا د أ ن يتنفل نفلا مطلقا على ا ل د ا ب ة ز ي ا د ة ف ض ل وخير هذا عند من يقول نعم كونه صلاها في السفر على ا ل د ا ب ة لا يمنع أ ن تكون عند الحاجه من السفر ح ا ج ة فيقال مثله عند ا ل ح ا ج ة في الحضر الاصل فيها أ ن ه ا تسير لكن إ ذ ا وقفت ولا يملك النزول وقفات ب س ر ا ء مثلا في حكم السائر مثل السائر ل ا ن ا يستطيع أ ن ينزل ويصلي على ا ل أ ر ض ت ي ط ل ق السير في أ ي ا م الحج مثلا م ا ك ا ن الزحام اضطر ا ل إ ن س ا ن أ ن يصلي على ا ل د ا ب ة حتى ا ل ف ر ي ض ة إ ذ ا خش ف و ت وقتها ويفوت في بعض ا ل أ ح ي ا ن الوقت والوقتين يفوت ن ع من م ش د ة الزحام مثل ا ل ص ل ا ة في ا ل ط ا ئ ر ة مثلا وفي ا ل س ف ي ن ة وفي غيرها أ ج ا ز ه ا اهل العلم لكن على أ ن يتجه إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة و أ ن يصلي ق ا ئ م ة عند ا ل ق د ر ة إ ل ى غير ذلك و اذا كان اذا امكنه أ ن يصليها ك ا م ل ة فلا يشترط الرجل لكن اذا ص ل ى على وجه فيه نوع من الخلل لا شك أ ن ه لا بد أ ن ينتظر و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إ ن ه قال كان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه إ ذ ا أ ر ا د ان ي أ ت ي الفراشه و أ و ت ر قبل أ ن ينام ل أ ن ه يغلب على ظنه أ ن ه لا يقوم من آ خ ر الليل و كان عمر رضي الله عنه عمر ب الخطاب يوتر آ خ ر الليل بعد تهجده ل أ ن ه يغلب على ظنه أ ن ه يقوم آ خ ر الليل و هو أ ف ض ل و هو أ ف ض ل قال سعيد ا ل م س ي ب ف أ م ا أ ن ا ف إ ذ ا جئت فراشي ي أ و ت ر ت يعني كفعل أ ب ي بكر أ خ ذ ا بالحزم و خ ش ي ة من غ ل ب ة النوم وقد أ و ص ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ا هريره وابا الدرداء وابا ذر أ و ص ى كل واحد منهم أ ن يوتر قبل أ ن ينام وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إ ب ا ح ة تقديم الوتر وعليم تاخير وهو أ م ر مجمع عليه ل أ ن الوتر من ص ل ا ة الليل و لا وقت لها محدود فالليل كله وقت له و أ ج م ع على أ ن م ب د أ ه بعد ص ل ا ة العشاء بعد ص ل ا ة العشاء يعني هو المقصود ص ل ا ة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أ و من أ د ا ئ ه ا و لو كانت م ج م و ع ة إ ل ى المغرب هو بعد العشاء بلا شك لكن هل ي ق ي ر ب مغيب ا ل ش ب ق من وقتها المعتاد أ و يقال من ص ل ا ة ل ي ش ا ء و لو كان قبل مغيب ا ل ش ب ق كما ربط النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر بفعلها يعني لو أ خ ت ر ت ص ل ا ة العصر عن الوقت المعتاد س ا ع ة في الصيف مثلا و أ ر ا د أ ن يتنفل هذه ا ل س ا ع ة قبل أ ن نعم أ ن ا باستغل الوقت الوقت طويل و ثلاث ساعات أ ب و تنفل ا سعف ا كامل بعشرين ر ك ع ة ثلاثين ر ك ع ة قبل ص ل ا ة الفاصل ل أ ن صليت خلاص جاء النهي والنهي مربوط بفعل ا ل ص ل ا ة فهل الوجه مربوط بفعل ا ل ص ل ا ة أ و بوقت الصلاه نعم المساله خ ل ا ف ي ة إ ذ ا قلنا ص ل ا ة الليل يدخلون فيها ما بين العشائين من ص ل ا ة الليل لكنها ليست من التهجد التهجد في آ خ ر الليل ولولا ا أ ان لا يوتر الانسان إ ل ا اذا دخل اذا وقت ص ل ا ة العشاء و مضى قدر فعلها و الخلاف قوي و في وفي الصحيحين عن ع ا ئ ش ة في كل الليل أ و ت ر رسول الله صلى الله عليه و سلم و انتهى و تره إ ل ى السحر انتهى و تره إ ل ى السحر يعني ن ه ا ي ة وقت الوتر إ ل ى السحر و هذا يعظم ما تقدم من أ ن ه إ ذ ا طلع الفجر انتهى وقت الوتر و حدثني عن مالك انه بلغه أ ن رجلا س أ ل عبد الله بن عمر عن الوتر أ و ا ج ب هو فقال عبد الله بن عمر قد أ و ت ر رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ و ت ر المسلمون فجعل الرجل يردد يكرر عليه السؤال و عبد الله بن عمر يقول أ و ت ر رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون ك أ ن ه شم منه شم من السائل أ ن ه إ ذ ا لم يكن واجبا انه قد يتركه فاراد ابن عمر أ ن يحثه على المتر ولم يبين له الحكم لئلا يتكاسل ف أ خ ب ر ه أ ن ه س ن ة معمول بها ولو كان واجبا عنده لافصح بذلك لكن جاء بهذا ا ل أ س ل و ب ليبين له أ ن ه مامور بالاقتداب ء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوتر بغض النظر هل ي أ ث م بتركه أ و لا ي أ ث م و حدثني عن مالك أ ن ه ب ل غ و أ ن ع ي ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول من خشي ة أ ن ينام حتى يصبح يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني فليوتر قبل أ ن ينام حتى لا يفوت وقت الوتر و من رجع غلب على ظنه أ ن ه يستيقظ آ خ ر الليل فليؤخر وتره ل أ ن ذلك أ ف ض ل بلا شك الوتر في آ خ ر الليل أ ف ض ل لكن الذي يغلب على ظنه أ ن ه لا يقوم أ و لم يبذل الاسباب للقيام أ و أ و ج د موانع عن القيام أو من القيام إن هذا يوتر أ و ل الليل نعم هو ا ل أ ص ل في الواجب و ا ج ب أ ن ه المحدد أ ن ه من السقوط وجبه الشمس سقطت وسقوط الشيء يدل على أ ن له أ ث ر و ا ل س ن ة ليس لها أ ث ر على تاركها في ا ل إ ث م فالمعنى اللغوي يدل على هذا وهم يفهمونه من حيث ا ل ل غ ة ق ل وحدثني ا عن مالك عن نافع أ ن ه قال كنت مع عبد الله بن عمر بن م ك ة والسماء م غ ي م ة ي ن ي محيط بها السحاب من كل ج ه ة فخشي عبد الله الصبح ما عندهم ساعات ولا تقاوم ي ن م ا يعملون بالعلامات التي نصبها الشارع ل ل أ و ق ا ت فخشي عبد الله الصبح ف أ و ت ر بواحده ثم انكشف الغيم ع ن زال ف ر أ ى أ ن عليه ليلا راى ان الصوت ق عليه ف ر أ ى أ ن عليه ليلا فشفع بواحده احتمل أ ن تكون هذه ا ل ر ك ع ة قبل سلامه من التي قبلها من اوتره يعني انكشف بعد أ ن صلى آ خ ر ر ك ع ة قبل السلام ف أ ض ا ف إ ل ي ه ا ر ك ع ة قبل أ ن ي سل م و الاحتمال الثاني أ ن ه سل م ثم مكث مده ثم زال الغيم فصلى ر ك ع ة تشفع ا ل ر ك ع ة ا ل س ا ب ق ة وهذا يؤيده العطف بثم ثم انكشف فران أن عليه ا ل ا ت ش ف ع ا ب و ا ح د ة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشى الصبح أ و ت ر ب و ا ح د ة ا ل آ ن إ ذ ا نظرنا إ ل ى فعل ابن عمر كم أ و ت ر من م ر ة ثلاث مرات أ و ت ر ثلاث مرات أ و ت ر وقت الغيم ثم شفع وثره بوتر بعد انكشاف الغيب ثم ختم صلاته بوتر وحينئذ يكون قد أ و ت ر بثلاث مرات وهذه ا ل م س أ ل ة تعرف عند ا ل ا ع ل م ب م س أ ل ة نقض الوتر نقض الوتر ولما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان و ا ب مسعود و ا س ا م ة خال في ذلك ج م ا ع ة منهم ابو بكر وعمار و ع ا ئ ش ة وكانت تنكر على من على فعله تنكر على من فعله وقد جاء في الحديث لا وتران في ل ي ل ة فكيف ب ث ل ا ث ة نعم أ ق و ل هذه ا ل م س أ ل ة تعرف عند أ ه ل العلم ب م س أ ل ة نقض الوتر والمعتمد قول اكثر ل أ وهو عدم النقض خلاص اوترت اوترت وان كنت م أ م و ر ا أ ن تجعل آ خ ر صلاتك بالليل وتر لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م صلى بعد الوتر نعم ا ل أ ف ض ل أ ن تختم ا ل ص ل ا ة بالوتر لكن إ ذ ا صلى ا ل إ ن س ا ن خاشيه الا يقوم من الليل ف أ و ت ر قبل أ ن ينام ثم اتيسر له أ ن يقول مثل هذا يصلي بعد ذلك م ث ن ى ا م ث ن ا هو ق و ل ا ل أ ك ث ر و المعتمد ق و ل ا ل أ ك ث ر و عدم النقد لحديث لاوتران ي في ل ي ل ة و حديث مقبول حسن خر مخرج عند ا ل ن س ا ء ي و الخزيمه و غ ي ر ه هذا م خ ا ل ب ة الواقع و ل ا هذه هل هي ن ا ه ي ة يعني لا ت و ت ر و ت ر ي ن في ل ي ل ة أ و هي ن ا ف ي ة معروف و على كل حال حتى لو قلنا انه نفي في مثل هذا هو أ ب ل غ من النهي الصريح ل أ ن ه ينفي ا ل ح ق ي ق ة ينفي ا ل ح ق ي ق ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة و ا ل ع ر ف ي ة م و ج و د ة لا يمكن نفيه هو صلى أ و تر ثلاث مرات نعم ه ذ ا ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه صلى لكن ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن ه ما صلى باعتبار أ ن من فعل شيئا ليس عليه أ م ر ن ا فورد والمردود لا ق ي م ة له وجوده مثل عدم ما شفع هو لو شفع قبل أ ن يسلم ق ل ن ا م ا شفع ق ل ن اوتر ما أ ل م ر ة و ا ح د ة لكن أ و ت ر ا ل آ ن خشي أ ن لا يقوم من الليل نعم ف أ و ت ر قبل أ ن ينام بنام ا ل س ا ع ة 1 ل مثلا أ و ت ر قبل أ ن ينام ثم انتبه ا ل س ا ع ة 4 ر ب و ن ص ق ا ل باقي على الان أ ب ا ش ف ع يا جدر ا ل أ و ل و ي ن بن عمار ك ل ا م حجه على غيره كلام حجه على ابي بكر وعائشه وغيرها هذا عمله, عمله. وهو مروء عن غيره ا ي ا عن علي وعثمان وجمع من الصحابه لكن إ ذ ا اختلف ا ل ص ح ا ب ة فالحكم حينئذ المرفوع、لا. هذا الاحتمال الثاني في فعل ب ن عمر أ ن ه ر أ ى من كشف الغيب وهو في ا ل ص ل ا ة وداخل بيوت ب و ا ح واحد ثم ر أ ى أ ن فيه أ و شخص ما, ما عنده قيم في غرفته مثلا نعم و خشي طلع الفجر فكبر و ص ل ي و ا ح د ة ثم عرف أ ن ه باق ي على ذ ا باق على ذ ا ن ع م سمع المؤذن مثلا سمع المؤذن فقال خلاص نترك واحده ة تترك لما قد صلينا فتبين ا ل أ ذ ا ن والاذان ا ل أ و ل ما هو الثاني دخل على أ س ا س ان يصلي و ا ح د ة ثم صلى ركعتين شفت ثم أ ض ا ف إ ل ي ه ا ما شاء فهل تشترط ا ل ن ي ة أ و تغيير ا ل ن ي ة مؤثر هنا او غير مؤثر لا غير مؤثر في مثل هذا غير مؤثر ل أ ن حتى لو أ ف ر ض ا ل م س أ ل ة العكس دخل على أ س ا س أ ن ه يصلي تسع ركعات سلام واحد ثم سمع المؤذن و و في الخامسه يستمر يصلي تسع و لا ي ج ل س في الخامسه يسلم إ ذ ن تغيرت نيته بدلا من يصلي تسع صلى إ ذ ن العكس مثله لا الاستدلال ب ا ل أ د ن ى على الاعلى و العكس واحد ما يختلف كما استدلوا على أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يخفف ا ل ص ل ا ة لما يسمع من بكاء نعم نعم يخفف ا ل ص ل ا ة إ ذ ن يجوز ل ل إ م ا م أ ن يزيد في ا ل ص ل ا ة لما يسمع من داخل مثلا ليدرك الركاب هذا كله وتر سواء اوتر ه ث ل ا ث ة أ و خمسه مقيد ب و ت ر وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين من الركعتين و ا ل ر ك ع ة في الوتر حتى ي أ م ر ببعض حاجته يعني إ ذ ا أ و ت ر بثلاث صلي ركعتين يسلم ثم يصلي ر ك ع ة ويسلم فكان ي أ م ر ببعض حاجاته بين السلامين بين سلامه ا ل أ و ل وشروعه في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة وظاهره أ ن ه كان يصلي الوتر موصول ث ل ا ث ة هذا هو الظاهر أ ن غالب ص ل ا ة يصلي موصول ف إ ن عرضت له ح ا ج ة فصل بسلام ثم بنى على ما مضى كان يسلم بالركعه ت بالوتر وكان حتى يامر بعض حاجته إ ذ ا لم ع ر ض له ح ا ج ة ل أ ن سلامه ا ل أ و ل من أ ج ل أ ن ي أ ن ي إ ذ ا لم ع ر ض له ح ا ج ة يكون ا ل أ ص ل أ ن ه ي واحد و حدثني عن مالك عن ابن شياب بن م ص ا د بن ابي وقاص حد ا ل ع ش ر ة من بشرين ا ل ج ن ة كان يوتر بعد ا ل ع ت م ة بعد ص ل ا ة العشاء بواحده صلي العشاء و ص ل ي ر ك ع ة يعني بعد ا ل ر ا ت ب ة فتكون و تره ر ك ع ة و ا ح د ة و صح مثله عن عثمان و م ع ا و ي ة كان يوتر أ ن ي هذا دل على استمرار ل ا سعد أ ح د العشر من بشرين ا ل ج ن ة صلي ع ش ا ء ثم يصلي ا ل ر ا ت ب ة ثم يصلي ر ك ع ة و ا ح د ة و خلاص هذا ص ل ا ة الليل عنده نعم ما يلزم و إ ن كانت كانت ا ل ص ي غ ة كانت تدل على الاصل فيها الاستمرار و السند إ ل ي ه صحيح السند إ ل ي ه ما في اشكال قال مالك و ليس على هذا العمل عندنا يعني ب ا ل م د ي ن ة ما نعمل بهذه ر ك ع ة و ا ح د ة ليس العمل على هذا عندنا و لكن أ د ن ى ا ب ك ت ر ثلاث ب ر ك ع ة ي ش ر المفصولتين فيكره القصه على ا ل و ا ح د ة عندهم وعند أ ح م د أ د ن ى الكمال ثلاث و أ ق ل المجزي و ا ح د نعم ا ل و ا ح د ة ثبتت عن ا ل ص ح ا ب ة فهي أ ق ل ما يجزي و أ د ن ى الكمال ثلاث و أ ك ث ر ه م كم احدى ع ش ر ل أ ن غالب فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال مالك و ليس على هذا العمل عندنا و لكن أ د ن ى الوتر ثلاث و في ا ل س ن ة ل أ ب ي داود و ا ل ن س ا ء و اصحاب بن حبان الحاكم عن أ ب ي ايوب مرفوعا الوتر حق فمن شاء أ و ت ر بخمس ومن شاء أ و ت ر بثلاث ومن شاء أ و ترى ب و ا ح د ة هذا يدل على أ ن الوتر ب و ا ح د ة كافيه ة م ج ز لكن ا ل ث ل ا ث أ ف ض ل والخمس أ ف ض ل والسبع أ ف ض ل لكن ا ل و ا ح د ة م ج ز ي ة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أ ن عبد الله بن عمر كان يقول ص ل ا ة المغرب ويتر ص ل ا ة النهار وجاء في الحديث فرضت ا ل ص ل ا ة ركعتين ف أ ق ر ت ص ل ا ة السفر و زيد في الحضر إ ل ا الفجر ف إ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة و إ ل ا المغرب ف إ ن ه ا اوتر النهار و هذا في المسند و هذا عن ابن عمر كان يقول ص ل ا ة المغرب اوتر النهار أ ض ي ف ت إ ل ى النهار لوقوعها في آ خ ر ه يعني م ل ا ص ق ة ل آ خ ر جزء من النهار فهي ن ه ا ر ي ة حكما و ان كانت ل ي ل ي ة ح ق ي ق ة ل ي ل ي ة ح ق ي ق ة و س ب ق في ا ل أ ث ر الذي خرجه لمن مالك عن أ ب ي بكر و أ ن ه كان ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة من ص ل ا ة المغرب ربنا لا ت ز ق قلوبنا وقلنا ل أ ن ه ا وتر النهار و هذا ب م ث ا ب ة القنوت قال مالك من, من أ و ت ر أ و ل ل ي ثم نام ثم قام فبدا له أ ن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أ ح ب ما سمعت إ ل ي ولا ينقض الوتر لحديث لا ي ت ر ا ن في ليله وفي نقضه يكون قد اوتر ثلاث مرات وهذا تقدم سم باب الوتر بعد الفجر عن مالك عن عبد الكريم بن أ ب ي المخارق البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فاوتر ثم صلى الصبح أ مالك ن إن انه بلغه أ ن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ر ب ي ع ة قد أ و ت ر و ا بعد الفجر مالك عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي أ ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال ما أ ب ا ل ي له ق ي م ة ص ل ا ة الصبح و أ ن ا أ و ت ر عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان ع ب ا د ة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يؤم قوما فخرج يوما إ ل ى الصبح ف أ ق ا م المؤذن ص ل ا ة الصبح فاسكته عباده حتى أ و ت ر ثم صلى بهم الصبح عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول إ ن ي لاوتر وانا أ س م ع ل ق ا م ة أ و بعد الفجر أ ش ك عبد الرحمن أ ي ذلك قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه القاسم بن محمد يقول إ ن ي لا اوتر بعد الفجر قال مالك رحمه الله و إ ن م ا يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي ل أ ح د أ ن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر يقول رحمه الله تعالى ب ع د الوتر بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر وقبل ا ل ص ل ا ة وليس المراد به بعد ص ل ا ة الفجر إ ن م ا بعد طلوع الفجر وقبل أ د ا ء ا ل ص ل ا ة حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن عبد ابي المخالق ابي أ م ي ه البصري نزيل م ك ة ضعيف قال بن عبد البر ضعيف باتفاق أ ه ل الحديث وقد عرف عن مالك رحمه الله تعالى التحري والتثبت و أ ن ه لا يروي إ ل ا عن ث ق ة هذا المعروف عن مالك رحمه الله تعالى لكنه اقتر بهذا الرجل غره ب ك ث ر ة جلوسه في المسجد ل م ن مالك اقتر فروع و إ ل ى ا ل أ ص ل أ ن مالك لا يروي إ ل ا عن الثقات ومن أ ه ل التحري و التثبت لكن من يسلم من الوقوع في ا ل خ ط أ و الوهم س ا ن يشترط على نفسه شيء ثم بعد ذلك يحصل له إ خ ل ا ل بهذا الشرط ولذا لو قال العالم اني لا أ ر و ي إ ل ا عن ث ق ة فهل يقتضي قبول و الاحتجاج بكل من روى عنهم بناء على هذه ا ل ق ا ع د ة التي اقتضتها لنفسه أ و لو قال شيوخي كلهم ثقات أ و لا أ ر و ي إ ل ا عن ث ق ة لا ي ر س ل ل أ ن ه قد يغفل قد يغفل كما غفل مالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أ ن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ نام ثم استيقظ فقال لخادمه ا ل خادم لم يسمى انظر ما صنع الناس ويومئذ قد ذهب و ص ل ع ر ف ان ابن عباس كف بصره في آ خ ر عمره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من صلاه الصبح فقام عبد الله بن عباس ف أ و ت ر ثم صلى الصبح يعني أ و ت ر يعني ترك الناس يصلون ج م ا ع ة وقال اذهب ا ن ظ ر مرضى صنع الناس نعم قال ص ل ا ثم شرع في الوتر ثم صلى الصوف هل يظن مثل هذا ب ن عباس ما يظن به ذلك والخبر معروف في إ س ن ا د ه هذا الرجل الضعيف فلا يثبت قد ص ر ف الناس من ص ل ا ة الصوف قد يقول ق ا ئ ل أ ن ه قد يكون في ح ا ل ة مرض مثلا معذور من حضور ا ل ج م ا ع ة أ و صلى الناس في المساجد ا ل م ج ا و ر ة ومسجده الذي يامه يا ابن عباس ما بعد صلى ويصلي بالناس احتمال لكن لا يظن به أ ن ه ينتظر و يقال صلى الناس ويريد أ ن يصلي بعد ص ل ا ة الناس في بيته ل ا ف إ م ا أ ن يقال أ ن ه معذور أ و يقال صلى الناس في المساجد ا ل أ خ ر ى هذا على فرض ثبوت الخبر و إ ل ا ففي إ س ن ا د ه ما س م ع ت م يقول حدثني عن مالك انه بلغه أ ن عبد الله بن عباس و ع ب ا د ة بن الصامت و القاسم بن محمد و عبد الله بن عامر بن عامر بن ر ب ي ع ة العنز قد أ و ت ر و ا بعد الفجر أ ج م ل ه م في هذا البلاغ أ ج م ل ه م في هذا البلاغ ثم فصله ذكر بن عباس قبل هذا البلاغ ثم أ ر د ف ه بذكر ع ب ا د ة بن الصامت و عبد الله بن عامر و القاسم بن محمد في ا ل أ ث ا ر ا ل ل ا ح ق ة وحدثني عن مالك عن هشام ا ل ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن عبد الله بن مسعود قال ما أ ب ا ل ي لو غ م ت ص ل ا ة الصبح و أ ن ا أ و ت ر وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار ووقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر ووقت الاضطرار ينتهي ب ص ل ا ة الصبح وحدثني عن مالك عن يحب بن سعيد أ ن ه قال كان عباده ب الصامت يا أ م قوما فخرج يوما إ ل ى الصبح ف أ ق ا م المؤذن صلاه الصبح ف أ س ك ت ه ف أ س ك ت ه و ق ب ا د ت حتى أ و ت ر أ م ر ه بالانتظار ثم صلى بهم الصبح وهذا فرح من البيان السابق المجمل وبيان له وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر قال سمعت عبد الله بن حامر بن ر ب ي ع ة يقول اني لا أ و ت ر و أ ن ا أ س م ع ل ق ا م ة للصبح أ و بعد الفجر يشك عبد الرحمن أ ي ذلك قال وين اتحد المعنى وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم أ ن ه سمع أ ب ا ه القاسم ا ل محمد يقول إ ن ي لا اؤثر بعد الفجر هكذا أ ث ر عن هؤلاء وكذا هو أ ي ض ا م أ ث و ر عن أ ب ي الدرده و ح ذ ي ف ة و ع ا ئ ش ة وبه قال مالك على ما س ي أ ت ي بكلامه و أ ح م د في روايه و الشافعي في القديم كلهم يقول ان وقت الوتر يستمر إ ل ى ص ل ا ة الصبح خلافا ل مكحول و الثوري و أ ب ي يوسف و محمد و أ ح م د في روايه أ ن ه لا يصلى بعد طلوع الفجر و تقدم شيء من أ د ل ت ه م قال مالك و إ ن م ا يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر يعني يوتر هذا وقت ض ر و ر ة من نام عن ا ل و ت ر ه يوتر بعد طلوع الفجر ولا كراهه حينئذ ولا ينبغي ل أ ح د ان يتعمد ذلك يركب ا ل س ا ع ة على طلوع الفجر ثم يقوم فيوتر ثم يذهب الى ص ل ا ة ا ل ص ب لا ينبغي له ذلك ولا ينبغي ل أ ح د ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر أ ي يكره له ذلك وفي صحيح ا م ن الخزيم من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له, له وقال طاووس يقضى بعد طلوع الشمس يقضى بعد طلوع الشمس يعني بعد خروج وقت النهي ولا شك أ ن ما قبل ص ل ا ة الصبح ما بين طلوع الفجر إ ل ى ص ل ا ة الصبح وقت نهي وجاء فيه اذا ص ل ا ة بعد الصبح تطلع الشمس على الخلاف بينه في المرض الصبح او الصلاه او الوقت نعم صلى الله عليك باب ما جاء في ركعتي الفجر أم مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان حفصه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاه الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه حدثني مالك ع ي ح ي بن سعيد إن أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إ ن ي لاقول لا أ أ ق ر ا ب أ م ي ا ل ق ر آ ن أ م لا عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ابي ن أ ب نمر عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن أ ن ه قال سمع ق و م ا ل ا ق ا م ة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وصلاتان معا ً وذلك في ص ل ا ة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح ع مالك إن انه بلغه أ ن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أ ن طلعت الشمس ع مالك أ ن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد إن انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر و ر ك ع ة الفجر من آ ك د النوافل فثبت أ ن النبي عليه الصلاه والسلام لم يتركهما سفرا ولا حظرا كالوتر يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ب د الله بن عمر أ ن ح ف ص ة أ خ ت ه زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ خ ب ر ت ه ففي روايه ا ل ص ح ا ب ي عن صحابي أ خ ب ر ت ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا سكت المؤذن عن ا ل أ ذ ا ن ل ص ل ا الصبح صلى ركعتين خفيفتين صلى ركعتين خفيفتين و هما إ ي ش ركعتا الفجر و جاء أ ن ركعتي الفجر خير من الدنيا و ما فيها كثير من الناس يفرط ركعتين, ركعتين الخفيفتين والله المستعان ثم ق ا ل و حدثني مالك عن ا ب ن سعيد أ ن ع ا ئ ش ة هكذا م ن ق ط ع ابن سعيد و يدرك ع ا ئ ش ة وبينه وبينها واسطتان فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد و محمد بن عبد الرحمن عن عمره أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت كان ان كان ر س و ل صلى الله عليه و سلم لا ي خ ف ه ركعتي الفجر اللتين قبل ص ل ا ة الصبح حتى ا ب ت د ا ئ ي ة إ ن ي لا أ ق و ل أ ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن ا ل ف ا ت ح ة يقول القرطبي ليس م ع ن ا هذا أ ن ه ا شكت في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ليس م ع ن ا هذا أ ن ه ا شكت في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة و لكن هذه م ب ا ل غ ة في تخفيف هاتين ا ر ك ع ت ي ن يقول ليس م ع ن ا هذا أ ن ه ا شكت في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة و انما معناه أ ن ه كان يطيل ا ل ق ر ا ء ة في النوافل يطيل ق ر ا ء ه ف النوافل فلما خف في ق ر ا ء ة هذه ا ل ص ل ا ة صار ك أ ن ه لم ي ق ر أ بالنسبه إ ل ى غيرهما من الصلوات ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه كان ي ق ر أ في ركعتي الصبج بعد ا ل ف ا ت ح ة بسورتي ا ل إ خ ل ا ص و ي ق ر أ ب آ ي ة ا ل ب ق ر ة و آ ي ة آ ل عمران كل هذا ثابت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ا ل ح ك م ة من تخفيف هذه ا ل ص ل ا ة تعقب صلاتي تعقب صلاتي ط و ي ل ة كما هو ا ل أ ص ل فيها ثم بعد ذلك ياتي بهاتين الركعتين الخفيفتين و يتهيا بعدهما ل ص ل ا ة الصبج التي قراءتها م ش ه و د ة و ق ر آ ن الفجر نعم كان مشهودا والله المستعان وحدثني عن مالك عن شريك ا بن عبد الله ا بن أ ب ي نمر شريك هذا قاضي و مخرج له في الكتب كلها كتب ا ل س ت ة فهو ث ق ة من روى عنه ث ق ة حفظ عليه بعض ا ل أ و ه ا م لا سيما في حديث ا ل إ س ر ا ء له أ و ه ا م وصلت إ ل ى عشره في حديث واحد و أ ش ا ر مسلم إ ل ى شيء منها على سبيل ا ل إ ج م ا ل فقال قد قدم و أ خ ر و زاد و نقص و ذكر ابن القيم في الهدي والحافظ ا ل حجر في فتح الباري المقصود أ ن ش ر ي ك هذا ليس من في الحفظ بالضبط و اتقان إ في ا ل غ ا ي ة كمالك و نحوه ي لا لكنه محتج به ابن أ ب ي نمر ا ل ن س ب ة إ ل ى نمر أ ب و عمر بن عبد البر ا ل م ي م أ ن ا اريد ضبط الميم بالفتح、والفتح. وهي في ا ل أ ص ل النمري ا ا النمري ا ا بفتحتين وهي في ا ل أ ص ل قبل ا ل ن س ب ة م ك س و ر ة نمر ا نعم. نعم مثل ملك مثل س ل م ة سلمي ف ا ل ن س ب ة إ ل ى نمر ا نمري ا ا س ل م ي سلمي ة س ل م وملك ملكي ويثقل النطق بكسرات م ت و ا ل ي ة نعم يستثقلون هذا فيفتحون ونسمع أ ح ي ا ن ا في بعض المقالات بعض المناسبات يقول الملك يميز بين ا ل ن س ب ة إ ل ى ملك وملك هذا ليس بصحيح ا ل ف ا ل ن س ب ة إ ل ى م ك س و ر ثاني حروفه يفتح عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن أ ن ه قال سمع قوم يعني من ا ل ص ح ا ب ة الاقامه فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلاتان معا ص ل ا ت ا ن معا هذا إ ن ك ا ر توبيخ ل أ ن ه لا ص ل ا ة إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة فلا ص ل ا ة إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ر ك ع ة الصبح ولو الصلاة نعم ركعة اقيمت ل ولو ص ا ل ص ل ا ة اقتفاء ل أ ث ر هؤلاء الذي ن ذكر خبرهم في مثل هذا لكن المرفوع له عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و ل ى بالاتباع و مخرجه ص ح ي ح مسلم إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة فلا صلاتين المكتوب ولا ح ج ة لقول أ ح د مع قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ذلك في ص ل ا ة الصبح الركعتين اللتين قبل الصبح و لا اختص ا ح ك م بهما لا يختص هذا ا ل إ ن ك ا ر و التوبيخ بزء ر ك ع ة الصبح يعني إ ذ ا أ ن ك ر ب ا ل ن س ب ة ل ر ك ع ة الصبح هما أ ه م او من أ ه م النوافل فغيرهم من باب يعني إ ن ك ا ر ر ك ع ة ص ل ا ة الصبح أ ش د من إ ن ك ا ر مع أ ن ص ل ا ة الصبح أ و ل ى ب ا ل م ح ا ف ظ ة من ر ا ت ب ة الظهر ا ل ق ب ل ي ة مثلا و ر ا ت ب ة الظهر ا ل ق ب ل ي ة أ ه م مما يصلى قبل العصر فلا يختص هذا ب ر ك ع ة الصبح ينكر على من صلى بعد إ ق ا م ة ص ل ا ة الظهر ينكر على من صلى بعد إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة العصر وهكذا و إ ن جاء الحث عليها الحظ عليها لكن لا تصلى بعد ا ل إ ق ا م ة للحديث الصحيح إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا ص ل ا ة إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة لا ما ي ع ي د ه لكنه خالف هذا خالف و اسف في المسجد نعم إ ذ ا صلى ر ك ع ة يتمها خ ف ي ف ة يتمها خ ف ي ف ة المقصود به انشاء ا ل ص ل ا ة و من لم يصلي ر ك ع ة ك ا م ل ة ف ك أ ن ه ما صلي ل أ ن أ ق ل ما يطلق عليه ا ل ص ل ا ة ر ك ع ة ك ا م ل ة و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر فاتته ركعه الفجر فقضاهما بعد أ ن طلعت الشمس يعني و ارتفعت و انتهى وقت النهي تقضى ر ا ت ب ة الفجر ل أ ن ه ا م ؤ ك د ة وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه القاسم بن محمد أ ن ه صنع مثل ذلك صنع مثل الذي صنع ابن عمر من قضاء ر ا ت ب ة الصبح بعد طلوع الشمس وكثير من الناس يصلي سواء كان الراتبه أ و الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعا للتقويم والتقويم هو ما ا ق ت ع ل ى إ ي ش على البزوغ حينئذ لا بد من الانتظار ربع س ا ع ة حتى تنتشر الشمس وترتفع يجوز ق ض ا ء ه م ا بعد ا ل ص ل ا ة يعني بعد ص ل ا ة الصبح و إ ن كان وقت نهي ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ى رجلا يصلي بعدما صلى الصبح فقال له الصبح أ ر ب ع ا ن نعم وفي ر و ا ي ة قال له الصبح ركعتان الصبح ركعتان فقال الرجل لي لم ي ل أ ك ن صليت ا ل ركعتين ق ب ل ه م وصليتهما ل آ ن فسكت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ر ه على قضاء ر ا ت ب الصبح بعد ص ل ا ة الصبح و أ ب ى ذلك مالك و اكثر العلماء للنهي عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى ت د ر ع الشمس من اراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي و م ع بعد ص ل ا ة الصبح وقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد ص ل ا ة العاصر لكن الحديث ح ج عليهم اقر النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلم ا م ن ق ض ى نعم ل خلاص ف ا ت م ح ل ه ف ا ت محلها و نعم سأل الله إليك. كتاب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة باب فضل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة على ص ل ا ة ا ل ف د ع مالك ن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تفضل ص ل ا ة الفذ بسبع ي ن وعشرين د ر ج ة ع مالك ن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ف ض ل من ص ل ا ة أ ح د ك م وحده ب خ م س ة وعشرين جزءا عن مالك عن, عن, العرج عن ابي الزناد عن الاعرج عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أ ن امر بحطب فيحطب ثم أ م ر ب ا ل ص ل ا ة فيؤذن لها ثم أ م ر رجلا ف ي أ م الناس ثم أ خ ا ل ف إ ل ى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أ ح د ه م أ ن ه يجد عظما سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء عن مالك عن ا ب النضر مولى عمر بن عبيد مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أ ن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة صلاتكم في بيوتكم إ ل ا ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة يقول رحمه الله تعالى كتاب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة والكتاب ت ر ج م ه الكبرى غير م و ج و د ة في جل النسخ وسبقا ا ش ر ن ا إ ل ى أ ن المحقق يتبع في إ ث ب ا ت ه ونفيه المعجم خ د م ة لطلاب العلم يتبع المعجم المفارس لكي تنفع هذه ا ل أ ر ق ا م ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة شرعت لحكم ومصالح إ ذ لو لم تشرع هذه ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة في المساجد هذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة من شعائر ا ل إ س ل ا م هي أ ع ظ م شعائر ا ل إ س ل ا م ا ل ظ ا ه ر ة لو لم ت ن ش ر ه وقيل الناس صلوا فالوك كل واحد يصلي مفرد بيته ما صار هناك فرق بين بلاد المسلمين وغيرها وهذه ا ل ج م ا ع ة شرعت لمصالح منها ما يعود إ ل ى المصلي نفسه ومنها ما يعود إ ل ى م ج ت م ع كامل فيها ا ل ص ل ة والتواصل وفيها تحسس أ خ ب ا ر المسلمين وفيها أ ي ض ا ا لاقتداء ب ا ل إ م ا م وفيها ا ل ا ص ط ا ف خلف ا ل إ م ا م كصوف ا ل م ل ا ئ ك ة حكم كثيره ل م ش ر و ع ي ة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة يقول باب فضل ص ل ا ة الجماعه عن ا ل ز ي ا د ة في ا ل أ ج ر على ص ل ا ة الفذ المنفرد يقال فذ الرجل من أ ص ح ا ب ه إ ذ ا بقي م ف ر د ا وحدهم حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تفضل ص ل ا ة الفذ بسبع وعشرين د ر ج ة في بعض الروايات كلهن مثل صلاته يعني كان ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة عن سبع وعشرين ص ل ا ة للمنفرد تفضل تزيد على ص ل ا ة ا ل ف د المنفرد بسبع وعشرين د ر ج ة وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة اللاحق بخمسه وعشرين جزءا يقول الترمذي ع ا م ة من رواه قالوا خمسا وعشرين الا ب ن عمر ف إ ن ه قال سبع وعشرين وعلى كل حال روايته في الصحيحين وغيرهما لا مجال للتردد فيه وحدثني ل التشكيك في قبولها ا في م عن مالك عن ام الشهاب ع ن سعيد بن المسيب في البخاري و أ ب ي س ل م ة أ ي ض ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه ا ل ج م ا ع ة أ ف ض ل من ص ل ا ة أ ح د ك م و ح ت ه ب خ م س ة وعشرين ا ل ج ز ء و ا ل د ر ج ة معنى واحد اختلفوا في هذا الاختلاف في حديثين صحيحين متفق عليهما فقال بعضهم الراجح خمس ة و ع ش ر ي ن ل أ ن ع ا م ة من روى الحديث ق ا خمس وعشرين تبقى ر و ا ة عبد الله بن عمر و إ ن كانت في الصحيح إ ل ا أ ن ه ا م ر ج و ح ة وفي الصحيح كما يقول ج م ع من العلم صحيح و أ ص ح وقيل المرجح ا ل س ب د ع ل أ ن ه ا ز ي ا د ة و ز ي ا د ة من ا ل ث ق ة م ق ب و ل ة ومنهم من قال العدد لا مفهوم له ا لكن ع د د لا له ل مفهوم ا ل أ ص ل أ ن العدد له مفهوم ا ل أ ص ل أ ن العدد له مفهوم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق م اقوى لم مفهومه يعارض منه اما إ ذ ا عورض نعم فلا ع ب ر ة بالمفهوم لان م ن ط و ق اقوى من المفهوم هناك من جمع بين هذه الروايات وحمل ه ه ذ ا ل أ ا د ي ث ف ح السبع والعشرين على, أحوال والخمس والعشرين على احوال قال بعضهم لعله اخبر بالخمس اولا ثم زيد زياده درجتين تفضل من الله جل وعلا ومنهم من قال السبع ل ل أ ع ل م ا ل أ خ ش ع في صلاته والخمس لمن كانت حاله بضد ذلك منهم من يقول السبع لمدرك ا ل ص ل ا ة كلها مع ا ل ج م ا ع ة والخمس لمدرك بعضها وقيل السبع ل ج م ا ع ة المسجد والخمس ل ل ج م ا ع ة في غير المسجد وقيل السبع ل ل ص ل ا ة الجاهريه والخمس ل ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة المقصود أ ن اللفظين ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم س واذا أ م ك ن الجمع تعين إنه من يقول السبع عن المسجد ان ل للبعيد س ب ع ع اهل ل والخمس القريب م م س ج د ن ا م ق ص و د أن العلم أ ب د و ا وجوها من الجمع كلها تدل على أ ن من فضل في هذه الوجوه لا شك أ ن ه أ ف ض ل ا ل أ ع ل م ا ل أ خ ش ى أ ف ض ل من صلاته أ ك ث ر أ ج ر من ضده نعم مدرك ا ل ث ل ا ه من أ و ل ه ا أ ك ث ر أ ج ر ا من مدرك بعضها وهكذا البعيد من المسجد ك ث ر ة ا ل ق ط ى أ ف ض ل من ق ر ي ب منه والحديث يستدل به من يرى عدم وجوب ث ل ا ث ة ج م ع ل أ ن أ ف ض ل صيغ التفضيل صيغ التفضيل و أ ف ع ل التفضيل تقتضي أ ن هناك شيئين اشترك في شيء وهو ي ش ه ن ا الفضل اشترك ا في الفضل لكن زاد أ ح د ه م ا فيه على ا ل آ خ ر ف ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ف ا ض ل ة و ص ل ا ة الفذ ف ا ض ل ة إ ل ا أ ن فضل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ك ث ر من فضل ص ل ا ة الفذ المنفرد هذه ح ج ة من يقول ب أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ليست بواجب لكن هذا يرد على قول من يقول ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة شرط أ م ا من يقول واجبه مسقطه للطلب ترتب عليها آ ث ا ر ه ا من الاجور الموعود بها لكن لا يمنع أ ن ي أ ث م بترك ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ا ل ج ه ة مفكك نعم ل ل ا د ل ة ا ل أ خ ر ى أ ق و ل هذا الكلام الذي أ ب د ا ه من يقول بعدم وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ن م ا يرد على قول من يقول أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة شرط ل أ ن إ ذ ا كانت شرط ف ص ل ا ة الفذ باطنه ليس ف ي فضل ا ل ب ت لكن الذي يقول هي واجبه ي أ ث م بتركها و إ ذ ا صلاها م ف ر د أ ج ز أ ت و أ س ق ط ت الطلب وترتبت عليه آ ث ا ر ه ا من ا ل أ ج و ر الموعود عليها لكن أ ج ر ه ا أ ق ل من أ ج ر ولا يمنع أ ن يكون أ ي ض ا ً مع هذه ا ل أ ج و ر اثم ل أ ن ه يكون م أ ج و ر من وجه و آ ث م من وجه يعني ص ل ا ة من صلى في ي د ي خاتم ذهب ا ص ل ا ة ا ل ص ح ي ح و مسقطه للطلب و أ ج ر ه ا ثابت لكن يبقى أ ن ه آ ث م بسبب ما ارتكبه من المحظور و هنا اثم بسبب ما خل به من ا ل م أ م و ر الواجب فلا يرد مثل هذا على من يقول ب ا ل و ج و عند من لا يبطلها الذي يرى أ ن ا ل ج ه ة م ن ف ك ة الذي لا يبطلها ل أ ن ا م ع ر و ف خلاف بحثها قوي نعم الحديث الذي يليه وحدثني عن مالك عن أ ب ي الزناد ع ن أ ع ر ج عن أ ب ي هريره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده هذا قسم من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيجوز الحالف في على الامور ا ل م ه م ة من غير استحلاف من غير طلب ل ل ي م ي ن إ ذ ا كان ا ل أ م ر مهم محتاج الى ت أ ك ي د والذي نفسي بيده نفسي معناها روحي وبيده فيه إ ث ب ا ت اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته و أ ك ث ر ا ل ت ر ا ح يقولون روحي في تصرفه روحي في تصرفه ولا شك أ ن ارواح العباد في ت ص ر ف الله جل وعلا نعم في ت ص ر ف الله عز وجل لكن بعضهم يقول ذلك فرارا من إ ث ب ا ت اليد لله عز وجل وهي ثابته من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ق ط ع ي ة لا مجال لها ف نعم على ما يليق بجلاله و ع ظ م ت ه لقد هممت اللام واقعه في جواب القسمه لقد هممت الهم الهم مرتبه من مراتب القصد الهم مرتبه من مراتب القصد مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطئ فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها ر ف ع ة الا ا ل أ خ ي ر ففيه ا ل أ ق د قد وقع قد يقول قائل هذا هم ولو كان حتما لازما لنفذ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقال النبي لا يهم إ ل ا ب م ا يجوز له فعله لا يهم النبي بارتكاب محظور ل أ ن التحريق محظور في ا ل أ ص ل و لولا انه يجوز له فعله لما هم به و عادل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عن التنفيذ لولا ما في البيوت من النساء و ا ل ذ ر ي ن ف ا ل أ م ر ليس بالسهل لقد هممت أ ن أ م ر بحطب فيحطب ل و ا ت ي ح ت ط ب ثم امر ب ا ل ص ل ا ة فيؤذن لها ثم امر رجلا ف ي أ م الناس ثم أ خ ا ل ف إ ل ى رجال ف أ ح ر ق خالفاتهم من خلفهم ف أ ح ر ق للتشديد للتكثير عليهم بيوتهم و هذا مخصص لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار حرق عليهم بيوتهم و ف ي أ ي ض ا ا ل ع ق و ب ة بالمال و الذي نفسي بيده قسم آ خ ر لو يعلم أ ح د ي احد المتخلفين عن هذه ا ل ص ل ا ة أ ن ه يجد عظما سمينا في البخاري عرقا سمينا عرقا سمينا و العرق هو العظم الذي عليه لحم أ و مرماتين حسنتين مرماتين قال الخليل هما ما بين ظل فيش ما بين ظل فيش لكن ظل فيش وش بينه بينه شيء نعم فيش شيء بينه و يمكن أ ن توصف ل بالحسن بين الظلفين شيء يمكن ن ك ل ه ما بين شيء يا هذا كلام الخليل لكن حكاه أ ب و عبيد عنه وقال لا أ د ر ي ما و ج ه ه لا أ د ر ي ما و ج ه ه لكن هذا من عندي لو قال ظل ع ي ش ي خ ما بين ظل ع ي ش ي خ بدا الظلف ي بينه شيء بينه وحسن أ ي ض ا نعم مش روايه وكلام الخليل ما في ر و ا ي ة تفسير ل ل م ر أ ي ن اين هو تشكيك أ ب ي عبيد يقول كذا قال ولا أ د ر ي ما وجهه والواقع يشهد أ ن ه ما الوجه ما بنزل ي في فيشهد فضلا اكون يستيقظ من النوم في ولا يدفع إ ل ا ما بنزل ي في فيشهد ما, ما فيه ما حسن نعم يعني لا يراد به ح ق ي ق ة ما بين الظلفين نعم لكن إ ذ ا أ م ك ن توجيهه اربط أ نفسي بالظلفين نعم والتصحيف محتمل بين ظلفي وظلعي سلسلسل. بعضهم يقول المرماتين ل ع ب ة كانوا يلعبون بها ي ع ب و ن ه ا و يبعد ذلك للتثنيه نعم لو راى ذلك من مات ا حسنه ل ع ب ة ص ح ي ح لكن مرماتين لعبتين شفايده مع التثنيه لشهد العشاء يعني مع ا ل ج م ا ع ة هذا فيه تهديد لمن ترك ص ل ا ة الجمال والتحريق عليهم بالنار ليس بالسهل و العدول عن هذا التحريق لا يعني أ ن ه نسخ له ل و إ ن م ا هو معلل لولا ما في البيوت من النساء الذريه هذا ل ع ل م ا لهم ذنب كيف تحرق البيوت فدل على وجوب ص ل ا ة الجماعه و ت أ ك د الوجوب و الاهتمام ب ش أ ن ه ا ا ل إ م ا م البخاري ترجم باب وجوب ص ل ا ة الجماعه و قال الحسن و قال الحسن إ ن منعته أ م ه عن العشاء في ا ل ج م ا ع ة ش ف ق ة لم يطعها قال الحسن إ ن منعته أ م ه عن العشاء في ا ل ج م ا ع ة ش ف ق ة لم يطعها تخاف على والدها نتصور ان الشوارع ا ل آ ن في الليل مثل النهار هناك مصابيح العشاء والفجر مخيف الوضع مخيف للصغار و بعض الكبر ما يختص بالصغار لكن لو قالت لهم ما خ ش أ خاف يطيعها ولا يطيعها وهي أ م ه فكيف يطيع غيرها لا يطيع لكن هو إ ذ ا خشي على نفسه أ ن يجنب م ث لان الظلام بعض الناس من ش د ة الخوف قتل يصاب بشيء نعم نقول هذا عذر له في ترك ا ل ج م ا ع نعم وما في شك أ ن المخوف مظنون وليس المقطوع به إ ذ ا خشي أ ن يتعرض لسبع مثلا نعم هنا, هنا مستجدات ا ل آ ن إ ذ ا قالت ا ل أ م أ و قال ا ل أ ب لا ي ط ر ع د ما لازم يصلب المسجد ل أ ن هناك ر ف ق ة سوء يجتالون في الشارع لا سيما ق د لوح يظنه ح يتخلف مع كل فرض ن ص ب ساعه وين يروح نقول هذا مبرر لترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة نعم لا تظن أ ن الناس كلهم على حد سواء يصلون في المساجد اللي حلب ويروح ا ويجي ويشرق ويقرب ما يلزم أ ن يكون بنفس المسجد ولا شك أ ن إن الوضع في هذه التربيه في غ ا ي ة الصعوبه فهل له أ ن يمنع والده ويخروج ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة نعم ارتكابا ل أ خ ف الضررين ل أ ن هذا يغلب على الظن هذا الشباب ما هم ت ا ر ك ي ن تعرفون ح د وضع الناس اليوم انسان يحرص على أ ن يربي أ و ل ا د ه بيته نظيف ما في ه شيء لكن الجيران عندهم ما عندهم ومن أ ي ترى ا ل أ م ر أ ن يقول لزميله في ا ل م د ر س ة أ ن ت ا ل آ ن كبرت خلال متى تصرف أ م ك صحيح و ي ع ل ى شوي ش ر ح البقاله يروح كذا يمين يسار حتى الله ا م س ت ع ر يعني لوحظ بعض ا ل أ ش ي ا ء من هذه فهل هذا مبرر لترك ا ل ج م ا ع ة نعم يعني من باب ا ر ت ك ا ب خف ا ل ض ر ر إ ن كان ش ف ق ة عليه على بدنه لا ه ليس مبرر على بدنه وعلى خ ي ر وان كانت ش ف ق ة ا ل أ م قد تصل إ ل ى هذا الحد كما في ا ل آ ث ر الذي ذكره على البخاري خوف على دين وسلوكه ف وكذا لا سيما إ ذ ا لم يبلغ حد التكليف إ ذ ا لم ير حد التكليف إ ذ ا غلب على الظن أ ن ه يشترك اصل البيت والله مستعان نعم حين القول ب أ ن ه ا س ن ة كثير ويستدلون بالحديث السابق والمعروف عند ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة ا ل ش ا ف ي ة يقومون ف ر ض ك ف ا ي ة أ م ا الحنابله يقومون بوجوبها و م ن عباس وجمع اهل العلم يرون أ ن ه ا أ ش د من شرك شرط ظاهريه وشيخ ا ل إ س ل ا م يكون شرط صحابه ا ل ص ل ا ة وروايح ة نحوها وعلى كل حال ش أ ن ه ا عظيم وما رد في التشديد فيها شيء لا يجعل ا ل إ ن س ا ن لا يتردد في إ ث م من تركه وحدثني عن مالك انا بن ن ظ ر مولى عمر بن عبيد الله عن ب س ر بن سعيد أ ن زيد بن ثابت قال أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة صلاتكم في بيوتكم إ ل ا ص ل ا ة المكتوبه يعني ا ل صلاه البيت ل ل ن ا ف ل ة صلاه الرجل, الرجل في بيته إ ل ا المكتوبه وظاهره يشمل جميع النوافل وظاهره يشمل جميع النوافل بما في ذلك التراويح و قد مضى في خبر عمر في الصحيح أ ن ه مر بهم و يصلوا ف ا ل م ظ ن و ن به أ ن ه يصلي في بيته في آ خ ر الليل و ظاهره هذا يشمل جميع النوافل ل أ ن المراد ب ا ل م ك ت و ب ة نعم المفروضه فيبقى ما عداها د ا خ ل في عموم هذا الحديث لكنه محمول على ما إ ذ ا لم تشرح أ و ما لم يشرح فيه التجميع ص ل ا ة الكسوف مثلا نعم ص ل ا ة الكسوف و مثلها التراويح ل أ ن ه ا س ن ة عمر رضي الله عنه خ ا ل ف ة الراشد وهو مقتدم بفعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و م ث ل أ ي ض ا الاستسقاء كل ما شرع له الجماعه مخصوص من هذا الحديث يعني من ب ا ب أ و لا أ و ما يتصور في خلاف ركعتي المسجد نعم جماهير نافلة العلم على أ ن ه ا ن ا ف ل ة ونقل عليها ل ا ت ف ا ق يعني هل, هل تدخل في هذا الحديث إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة هي ليست م ك ت و ب ة والبيت أ ف ض ل ان نصلي ف ت ح ي ي المسجد يتصور هذا يا أ خ ي العموم الحديث مخصوص ب أ م و ر من أ و ض ح ي ه ا تحيت المسجد نعم من أ و ض ح ه ا تحيه المسجد الشيعه على ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قاله ا في المدينه ة ق ا ل ا المدينة الصلاة في تفضيل ا ل ص ل ا ة في البيت حكمك المصالح يعني النوافل هي أ خ ف ى و أ ب ع د عن ا ل ر ي ا وفيها أ ي ض ا تعليم للنساء والصبيان ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة نعم فينبغي ان يهتم ا ل إ ن س ا ن لصلاته في بيته ل أ ن بعض الناس إ ذ ا كان في المسجد قد يحسن صلاته اكثر من احسانه اياه وتحسينه اياها في بيته معروف أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخل البيت طرح ا ل ك ل ف ة من كل شيء نقول لا يا أ خ ي ا ل ص ل ا ة أ ن ت مازن بين يدي الله عز وجل في بيتك في مسجدك في مكتبك في أ ي مكان حيث ينادى بها ا ل أ ص ل حيث ينادى بها لكن إ ذ ا ترتب على ترك العمل في م د ر س ة وطلعوا المدرسين كلهم والشباب ومن ب ر ج ع ه م نعم أ و مصالح تفوت أ و يخشى عليها من تحريف وتزوير ومشكله ح ر ا س ة عندهم نص على أ ن ه ا في أ ق ل من هذه ا ل أ م و ر عذر أ م ا إ ذ ا كان مسجد بمعالمه بمحرابه ب م ن ا ر ة بسوره هذا ولو لم يصلى فيه إ ل ا ب ا ل س ن ة م ر ة و ا ح د ة كنمره ي مسجد نمره ي مسجد ن ع م ر ك و ن يصلى فيه صلوات ا ل خ م س ة و م ر ة في اليوم و مرتين ما ندخل م ق ص و د انه مسجد والله المستعان نعم صلى الله ن ع ك باب ما جاء في ا ل ع ت م ة والصبح عن مالك عن عبد الرحمن بن ح ر م ل ة ا ل أ س ل م ي عن سعيد بن المسيب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أ و نحو هذا عن مالك عن سمي مولاي ب ي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إ ذ وجد غصن شوك على الطريق ف أ خ ر ه فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خ م س ة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا إ ل ا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إ ل ي ه ولو يعلمون ما في ا ل ع ت م ة والصبح لاتوهما ولو حبوا عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان ا بن أ ب ي ح ث م ة ان ب أبي أن حثمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ا بن أ ب ي ح ث م ة في ص ل ا ة الصبح و أ ن عمر بن الخطاب غدا ء ل السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أ م سليمان فقال لها لم ار سليمان في الصبح فقالت إ ن ه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر رضي الله عنه لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب إ ل ي من ان اقوم ليله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الى صلاه العشاء فراى على المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن ف أ ت ا ه ا بن ابي ع م ر ة فجلس اليه فساله من هو ف أ خ ب ر ه فقال ما معك من ا ل ق ر آ ن ف أ خ ب ر ه فقال له عثمان من شهد العشاء فكانما ق ا م نصف ليله ومن شهد الصبح فكانما ق اقام م ليلا ي و ل رحمه ل ل تعالى ه باب ا جاء ا في ل ع ت ت م ة ا ل ي هي ا ل ع يعني ش ا والصبح والفجر ء مزيد من الفضل و ا ل ت أ ك ي د حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن ح ر م ل ة بن عمر ا ل أ س ل م ي المدني عن سعيد بن المسيب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبش وجاء أ ي ض ا أ ث ق ل ا ل ص ل ا ة على المنافقين العشاء والصبش بيننا وبين المنافقين ع ل ا م ة علامة ف ا ر ق ة بين المخلص والمنافق وهي شهود العشاء والصبش لما فيهما من ا ل م ش ق ل أ ن ه م يقومون الى ا ل ص ل ا ة ك س ا ل ة و إ ذ ا وجدت المشقه امتنع القيام إ ل ي ه ا مع الكسل لكن من يقوم بهمه و عزيمه و نشاط لا تعوقه هذه المشقه لا ي س ت ط ي ع و ن ه م ل أ ن ا ل م س أ ل ة فيها تعارض قيام مع ضعف و مشقه نعم تعارض بين هذا القيام مع الضعف لا ت و ن ا ل ص ل ا ة ل هم ك س ا ل ة مع وجود المشقه ف إ ذ ا تعارض هذا القيام الضعيف مع وجود ا ل م ش ق ة ترجحت ا ل م ش ق ة وتركت لكن القيام ب ه م ة و ع ز ي م ة لمن قلبه معلق في المساجد أ و لمن يرى أ ن ه يرتاح ب ا ل ص ل ا ة وحدثني عن مالك عن سمي م و ل ى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح د ك و ا ن السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما الميم و أ ص ل ه ا بين فاشبعت النون وزيدت الميم بينما رجل يمشي بطريق إ ذ وجد غصن شوك على الطريق ف أ خ ر ه أ ز ا ل ه نحاه عن الطريق فشكر الله له شكر ي أ ث ن ى عليه رضا بفعله و إ ز ا ل ة ا ل أ ذ ى عن الطريق صدقه وهي أ ي ض ا ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن إ ز ا ل ة ا ل أ ذ ى عن الطريق فغفر له جازاه بالمغفر بعد أ ن أ ث ن ى عليه بصنيعه ورضي عن فعله جازاه بالمغفره و قال يعني من تتمه الخبر الشهداء خ م س ة المطعون و المبطون و الغرق المطعون الميت ب ا ل ط ع و ن و المبطون الذي علته سبب موته في بطنه و الغرق من مات في الماء و صاحب الهدم من مات تحت ا ل أ ن ق ا ض و الشهيد في سبيل الله و من قاتل ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله صاحب الهدم بعضهم يلحق حوادث السيارات بالهدم يعني ك أ ن ا ل س ي ا ر ة تهدمت عليه ولا شك أ ن ه إ ذ ا لم يفرط و حصل له مثل الحادث الذي يموت بسببه لا سيما إ ذ ا كانت ا ل س ي ا ر ة انطبقت عليها ما اشبه ذلك ف ه و مثل ه في م ع ن ى و ا ل صاحب الهدم و الشهيد في سبيل الله يعني من قاتل لاعلاء ك ل م ة الله, الله و كله من شهداء لكن الشهيد أ و الشهداء أ ن و ا ع فمنهم شهيد الدنيا ومنهم شهيد ا ل آ خ ر ه ومنهم شهيد الدنيا و ا ل آ خ ر ه فشهيد الدنيا تجرى عليه الاحكام في الدنيا فلا يغسل يدفن بثيابه نعم لكن ليس له ما وعد به الشهداء من ا ل أ ج ر ل أ ن كونه ارتكب مخالفا لكونه غل ارتكب مخالفا الشهيد في ا ل آ خ ر ة مثل هؤلاء المطغون و المبطون و ا ل غ ل ق وصاحب الهدم يغسلون يكفنون صلى عليهم كغيرهم من الاموات شهيد الدنيا وجاء في ب ر ض ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله ح ا د ي ث و أ ن ه ا تكفر كل شيء إ ل ا الدين وجاء في الترغيب في تقديم النفس و ا ل م ه ج ة لله عز و جل ما جاء من النصوص و ا ل نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ما لا يخفى وقال لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو ا ل أ ذ ا ن ي عند ا ل م ش ا ح ة عند استواء ا ل أ و ص ا ف كما تقدم والصف ا ل أ و ل يعني لو دخل اثنين د ف ع ة مثلا وفي ف ر ج ة ت س ع ة واحد ثم لم يجدوا إ ل ا ان يستهموا ي ق ت ر ع و ا عليه لاستهموا وقترع يصير ا ل ق ر ا ة مرجح ولو يعلمون ما في التهجير البدار و ا ل م ب ا د ر ة ل ل ص ل ا ة لاستبقوا إ ل ي ه ولو يعلمون ما في ا ل ع ت م ة والصبح اي العشاء والفجر ل أ ت و ه م ا ولو حبوا على اليدين و ا ل ر ك ف ت ي ن كما يفعل الصحيح وقد أ د ر ك ن ا اناس كبار السن ليس عندهم من يخدمهم وليست هناك آ ل ا ت تيسر عليهم صلاه المسجد يجيؤون إ ل ى المسجد حبوا و ا ل آ ن ا ل إ ن س ا ن ممتع بكامل القوى منعم ب أ ن و ا ع النعم و ي ت أ خ ر عن ا ل ص ل ا ة وكثره ا الشكاوى عن من ترك ا ل ص ل ا ة من النساء المتزوجات أسأل لا إلا لا يكاد زوجها يمر يوم يصد تشتك أمرأة من ذكرنا مرارا أ ن شخصا من علماء المغرب يقول أ ن الخلاف في حكم تارك ا ل ص ل ا ة م س أ ل ه ن ظ ر ي ة لا واقع لها وقال مثل ما يقول اهل الفرائض مات شخصا عن م ئ ة ج د ة و أ ل ف جد ة يعني لتمرين الطلاب ع ل ي ه فقط والله المستعان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أ ب ي بكر بن سليمان بن أ ب ي ح س م ة أ ن عمر بن الخطاب فقد أ ب ا ه سليمان بن أ ب ي ح س م ة في ص ل ا ة الصبح و أ ن عمر بن الخطاب غدا إ ل ى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي يعني قريب جدا قريب جدا المسجد فقده في ص ل ا ة الصبح ما يقال هذا بعيد احتمال انه راحمين يسار صلى الله لا. هذا قريب من المسجد فمر عمر على الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس ا ل ع د و ي ة أ م سليمان المذكور فقال ل ه لم أ ر سليمان في الصبح فيه أ ن ا ل إ م ا م يتفقد ا ل ر ع ي ة وليس هذا ببدعه كما يقول بعضها تفقد الرعية المتخلف ر ع ي ة ا ل يزال وينظر في سبب التخلف ولو سلكت هذه ا ل س ن ة لخف ا ل أ م ر إ ل ى حد كبير ل أ ن م ع ر ف ة المتخلف لا تمكن الا بالعدل أ ح ي ا ن ا مع ك ث ر ة ا ل ع د د فقال لها لم أ ر سليمان في الصبح فقالت انه بات يصلي بات صل كل الليل أ و جل الليل افتعد فغلبته عيناه فقال عمر رضي الله عنه لان أ ش ه د ص ل ا ة الصبح في ا ل ج م ا ع ة أ ح ب إ ل ي من أ ن اقوم ليلا لماذا ل أ ن القيام س ن ة و ا ل ج م ا ع ة واجب و لا م ف ا ض ل ة بين ا ل ج ا ا ء ل س ن ة والواجب وحدثني عن مالك عن أ ن ي ح ابن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن عمره بشير ا ل أ ن ص ا ر ي ا ل خ ز ر ج أ ن ه قال جاء عثمان بن عفان إ ل ى ص ل ا ة العشاء ف ر أ ى اهل المسجد قليلا ما ا ك ت م د فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أ ن يكثروا رفقا ً به لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم فعلى ا ل إ م ا م أ ن يلحظ حال ا ل ج م ا ع ة إذا إذا اكتملوا ق ي م ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ا لم يستمعوا انتظر لكن لا يكون هذا الدافع لبعضهم على التخلف إ ذ ا عرف من حالهم الحرص أ م ا إ ذ ا ت أ خ ر هذا ن م ينتظرهم و ت أ خ ر و ا م ر ة ثانيه من الغد و بعد زادوا في ا ل ت أ خ ر و هم يتبعون هذه ا ل ا ق ا ة ه هذه إ ع ا ن ة لهم على الكسر و صنيع عثمان رضي الله عنه رفقا بهم ق ش ي ه ان تفوتهم ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فيفوتهم ثوابها ف أ ت ا ه ابن أ ب ي عمره فجلس إ ل ي ه ف أ ت ا ه ابن أ ب ي عمره ا ل أ ص ل أ ن يقول ف أ ت ي ت إ ل ي ه لانه هو المتحدث و الراوي فهذا فيه التفات وقد يقال فيه تجريد يعني جرد من نفسه شخصا تحدث عنه يسمونه إ ي ش تجريد فجلس إ ل ي ه ف س أ ل ه من هو ف أ خ ب ر ه فقال ما معك من ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا هذا ت ف ق د ل أ ف ر ا د ا ل ر ع ي ة ما معك حس على حفظ ا ل ق ر آ ن وهذا أ و ل ى ما ينبغي السؤال عنه ما معك من ا ل ق ر آ ن ف أ خ ب ر ه بما معه فقال له عثمان من شهد ا يعني صلى العشاء أ ن ت ولحمت حضرت ل ص ل ا ة العشاء ف أ ب ش ر ف إ ن من شهد ا العشاء ف ك أ ن م ا قام نصف ليله و صلى الصبح يعني في ج م ا ع ة والعشاء في ج م ا ع ة ف ك أ ن م ا قام ليله و هو م ر ف و ع أ ي ض ا في صحيح في صحيح مسلم وغيره والله المستعان